Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Səbha Llaha maa fi al-ısmawati ve maa fi al-ırdi ve huwa al-ıaziz من ıhakim Huwa al-ladhi axrja min ahli al min diyarihim hashr Ma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 فاعتبروا يا أولي لبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار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 علم على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما على رسوله منهم فتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما Rasulü'üne minahlil Quray, minahlil Quray, falillahi ve lirrasulü ve lir Qurba ve lätama ve lmasakin ve benis يَأْمُرُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار وليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على ولو كان بهم خصاصة وَمَن يُقْشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكتاب لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ اَحَدٌ بَدُو وَإِن قَاتَلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قَاتَلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ ولَئِنَّ صَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَ لَدَبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَن تُمُ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَالكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَثْقَهُونَ La yuqatilun kum jami' alillah fi quran muhaccnet namiu urajudur bessum beinhum shadide tahsibhum jami'ou ve kulubhum shatta zallik b anhum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 قال إنني بريء منك إن يا الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 اصحاب الجنة هم الفائزون لونزلنا هذا القرآن على جبل لا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك لم نضربها للناس لعلهم يتفكرون Hocası olan Allah'tır. Allah'ın ismiyle Allah'ın ismiyle Allah'ın ismiyle Allah'ın ismiyle Allah'ın ismiyle الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له لسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض Vahve العزيز Aziz